كل حدا ينسلون وطرب الوعد الحق فإذا يا شاخه ابصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم ثم لها واردون لو كان هؤلاء أهلها تم وردهما وكلون فيها خالدون. لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم أُمَمٌ فِيمَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُم السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا إن في هذا لبلاغ لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فإن تولوا فقل كم على سواء وإن أدري أقرب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب يحكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون